وثمود الذين جابوا السخر بالواد وفرعون بلوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوت عذاب إن ربك لبالمرصار فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا فيقول كلابا لا تكرمون اليتيم ولا تحبون على طعام المسكين وتأكلون الدرى فأفلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم وجاء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجننم يومئذ يتذكر الانسان ان ما له ذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه ولا يوثق وثاقه أحد يا أية النفس المطمئن يا أية النفس المطمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية يا أية نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي